كنا قد انتهينا من شروط الحج واليوم ننتقل إلى أركان الحج وأركان الحج التي ذكرها الشيخ أربعة فقال وأركان الحج أربعة أحدها الإحرام مع النية أي نية الدخول في الحج والثاني الوقوف بعرفة والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف اهلا للعبادة لا مغمن عليه ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة والثالث الطواف بالبيت وبعد ذلك ذكر الشيخ الرابع وهو السعي ما بين الصفا والمروى وأسقط الماتن ركنين عدهما الشافعية أما الركن الذي أسقطه فهو الحلق أو التقصير فقد اعتبرهما واجبا والحقيقة إنهما ركن من أركان الحج وهناك ركن اعتباري وهو جعل هذه الأركان مرتبة بحسب الإمكان فلا يمكن أن يكون طواف الإفاضة مقدما على الوقوف بعرفاء ولا الحلق والتقصير مقدما على الوقوف وطواف الافاضه يعني إلى شيء من هذا فتقريبا يكون هناك ترتيب يعني نية وقوف بعرفه بعد ذلك الحلق يعني معظم الأركان تكون مرتب سنبدأ بالركن الأول وقبل أن نبدأ بالركن الأول لابد أن نقول ما معنى الركن؟ الركن في الواقع هو ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها ما تتوقف عليه صحة الماهية يعني إذا قلت لك ما هي الصلاة هنا هذا السؤال جعلته ما هي الصلاة فتقول في الصلاة أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم الان ما هو الحج؟ الحج اذا اردنا ان هو قصد البيت المعظم في شهر الحج ويشمل النيه والوقوف بعرفه وطواف الافاضه والحلق والتقصير و او التقصير وبعد ذلك الترتيب لمعظم هذه الاركان طبعا مع السعي ما بين الصفا والمروه اذا ترك الانسان واحدا من هذه الاركان لا يصح حجه حتى يأتي به أرأيت إلى إنسان وقف في الصلاة فترك تكبيرة الاحرام هل تصح صلاته ترك التشهد هل تصح صلاته ترك السجود هل تصح صلاته كذلك هنا لو ترك أحد هذه الأركان النية أو ترك الوقوف بعرفة أو ترك طواف الإفاضة او ترك الحلقه او التقصير او ترك السعي ما بين الصفا والمروه يعني اذا فعل ترك شيئا من هذه فلا يصح الحج حتى ياتي به طبعا هنالك اركان ممكن تداركها دخل الى مكه فطاف طواف قدوم وسعى ما سعى الان يسعى بعد طواف الافاضه هذا شيء ممكن لكن فاته الوقوف بعرفه هل ادى الحج خلاص انتهى يوم عرفه لأنه لا يستطيع أن يستدركه إذا انتهى ذلك اليوم على كل حال لا نريد أن نستبق الحوادث ولكننا نتكلم بشكل عام عن معنى كلمة الركن قال وأركان الحج أربعة أحدها الإحرام مع النيه جعل الله سبحانه وتعالى للحج مواقيت هناك مواقيت زمانيه وهناك مواقيت مكانيه اما الميقات الزماني فهو كما مر معنا شوال وذو القعده وعشر ليال من ذي الحجه واما المواقيت المكانيه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اماكن حول البيت ينبغي على الحاج ألا يتجاوزها إلا محرما طبعا إذا كان هذا الرجل افاقيا أما إذا كان دونها يعني هو أقرب إلى بيت الحرام منها فيعقد حجه من بيته أما إذا كان من أهل مكة كذلك يعقد حجه من بيته فهذه الأماكن التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ذو الحليفة للقادمين والمارين من المدينة المنوره وجعل رابغ لهؤلاء الذين يأتون على ساحل البحر الأحمر من أي مكان جاءوا جاءوا من, من مثلا شمال الجزيرة العربية جاءوا من فلسطين جاءوا من مصر قطعوا الحدود من السودان كيفما أرادوا جاءوا من أوروبا مروا جاءوا من بلاد الشام من تركيا كل هؤلاء يمرون إما أن يمروا على طريق المدينة المنورة فيحرمون من ذو الحليفه وإما أن يمروا من طريق البحر فيحرمون من رابغ وهي التي تسمى بالجحفة أما الذين يأتون من المشرق فقد جعل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق والذين يأتون من جهة اليمن يلملم وهكذا فإذا عرفنا هذه الحدود هذه حدود مكانيه إذا وصل الإنسان إليها يقف في هذا المكان وينوي الحج قبل أن ينوي الحج يسن له في هذا المكان أن يتجرد عن ثيابه وبعد ذلك أن, يحل... ان يغتسل غسل الاحرام في ذلك المكان والحمد لله في هذه الايام توفرت الامكنه بشكل جيد جدا فيستطيع كل الحجاج ان يغتسلوا مجانا دون ان يتكلفوا لشيء من المال فيقف الواحد منهم يتجرد عن ملابسه يحرق عانته يحلق تحت إبطه يقص أظافره يتهيأ للإحرام وبعد ذلك يخرج من غسله ويلبس لباس الإحرام ويصلي ركعتين سنة الإحرام في غير وقت الكراهة فإذا فعل ذلك إذا فعل ذلك كله ماذا يفعل بعد ذلك الآن مستعد هو أن يركب سيارته أن يركب دابته، أن ينطلق ماشيا كيف يريد له الحق في ذلك عند الانطلاق يقول هذا الشخص نويت الحج وأحرمت به لله تعالى طبعا سيمر معنى أن هذه النية ستكون على ثلاثة أنواع إما أن يكون مفردا وهو الذي يقدم الحج على العمره واما ان يكون قارنا وهو الذي يجمع ما بين الحج والعمره فيقول نويت الحج والعمره واحرمت بهما لله تعالى واما ان يكون متمتعا فيحرم بالعمره واذا انتهى منها تحلل وعقد حجه من بيت الله الحرام في مكه المكرمه هذه هي احوال النيه متى يبدأ الإنسان بالنية يبدأ الإنسان إذا انطلقت به راحلته إذا بدأ بالمشي إذا تحركت سيارته الآن هذا وقت النية ويقول لبيك اللهم بحج أو يقول لبيك اللهم بعمرة إذا كان هذا الإنسان معتمرا ويكثر من التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد وهكذا وبعد ذلك يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يخطئ به الناس وخاصة ممن يتعاطون الإنشاد أنهم ربما في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج احيانا ينطلق السنتهم بالتلبيه فتراهم في يعني قصيده من القصائد يلبون الله عز وجل فلو لبى الله سبحانه وتعالى فانه يكون ناويا بذلك للحج فهذه النيه لفظيه وهو لا ينتبه لذلك وهذا مما يوقعه في مشكله ولذلك علينا ان ننبه مثل هؤلاء الا ينوي الانسان هذه النيه خارج وقت الحج ليست هي سببا للتسليه ولا سببا للتنغيم ولا سببا للتذكير باداء اركان الحج اللهم الا ان كان المتكلم بذلك معلما والمعلم هو الذي يعني يتكلم تاره بالطلاق قال لزوجته انت طالق انت عليك ظهر ام هل تطلق لو كانت تطلق ما بقي عند شيخ من العلماء زوجة على الإطلاق لكثرة ما يدلي بالأمثلة فيقول كقول القائل كذا وكذا لو قال كذا فكذلك المعلم دائما يعلم تلامذته يعلم إخوانه يتذاكر مع أحبابه فيقول يقول كذا وكذا إذن هذه النية التي ينطلق فيها عندما يكون منطلقا براحلته نويت الحج وأحرمت به لله تعالى يقول لبيك اللهم لبيك طبعا إذا عقد هذه النية في غير أشهر الحج فلا تنصرف إلا إلى العمرة فالعمرة كل السنة لها وقت أما الحاج فإذا عقد لو قال نويت الحج في رمضان فلا ينعقد الحج بل تنعقد عمره لأن رمضان ليس من أشهر الحج أما لو قال نويت الحج في شواء في ذو القعدة في عشر ديال من ذي الحجة يبقى محرما حتى يوم عرفة ايضا يسن لهذا الإنسان أن يتطيب قبل أن يلبس لباس الإحرام وقبل أن ينوي يتطيب على بدنه لا على ثياب الإحرام فكانت تقول السيدة عائشة كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطيب قبل الإحرام جائز ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء أما لو جعل الطيب على لباسه فخلع رداءه ثم أعاده يعتبر متطيبا الآن فيقع في حرج قد يقول قائل عجزت لسبب من الأسباب عن الغسل وهو سنة عند نية الإحرام فنقول يجزئ عنه التيمم لأنك تقصد عبادة لله تعالى قد تقول المرأة إنها وصلت إلى درجة من الجمال ربما تفتن في يديها ووجهها نقول لا بأس أن تفعل المرأة بشيء تخضب بشيء من الحناء كفيها وشيء من وجهها بشرط ألا تزيد بذلك جمالا فاليوم ربما ما يفعل في الحناء ما يزيد الجمال نحن نريد أن نخفف من هذه الفتنة لا أن يتطلع الناس إلى هذا الجمال بشكل من الأشكال فالحناء اليوم يتفنن الناس فيها بأشكال متعددة نسأل الله تبارك وتعالى السلام ما اتخذ شيء اليوم إلا وسار الشيطان في طريق ذلك الشيء من أجل أن يحوله من طاعة إلى معصية وهذا ما يحدث كثيرا والناس اليوم لا يحترمون مثلا الحجاب لا يحترمون الإسلام لا يحترمون موقع هذه المرأة لا تحترم موقعها اينما كانت كيفما اليوم تراها في مواقع ريبة ومع ذلك تلبس اللباس الإسلامي في مواطن الفجور ربما تراها ترقص تراها تغني من المؤسف تتسمع صوتها يعني تسمع تكسر يعني كلامها إلى غير ذلك الإسلام أراد دائما أن تصان هذه المرأة وحجابها من أجل صونها لا من أجل أن تخدع الناس بما تحته نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا إذا كان مع جماعة فماذا يقول في نية الإحرام كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون أهللت بما أهل به نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام وهم لا يدرون هل انطلق بحج انطلق بعمرة يريدون أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام فهل يجوز أن يعلق هذه النية حتى يجتمع مثال ذلك لو أراد الإنسان اخونا أبو راتب يقود حملة في هذا المسجد مثلا إن شاء الله إلى الحج أو إلى العمرة لحقه بعض الناس ماذا قال لبيك أهللت بما أهل به ابو راح ماذا أهللت يا ابا راتب قال أهللت بحج إذن أنا أهللت بحج ماذا أهللت أهللت بعمره ماذا أهللت أهللت قارنا فيكون إحرامه كإحرام الذي عقده واليوم كثير من الناس ماذا يفعلون دائما يلتجئون إلى طالب علم أو إلى قائد حملتين فيفعلون مثل ما يفعل وهذا من كثره تقصيرهم لانهم لا يريدون ان يتعلموا ولو كانت المساله تجاريه او كانت صناعيه لدرسوها دراسه وافيه قبل ان ينطلقوا الى عملهم الذي يذهب احيانا إلى بلد معين ليأتي ببعض البضاعة يذهب إلى فلان ذهب وفلان ذهب وفلان ذهب ماذا رايت ما هي العقبات ماذا أفعل يأخذ طريقا واسعا في ذلك من أجل أن لا يقع في خطأ لماذا لا يفعل ذلك في العباد هذا شيء عظم طيب انطلق الإنسان بالنية وبعد ذلك سارت به رحيلته يسن في هذا الموطن الذي ينتقل, ينتقل فيه من موطن الإحرام إلى دخول مكة أن يكثر من التلبية وهذا مما أيضا يتركه الكثير من الحجاج والمعتمرين فتراهم ربما يتكلمون بأحاديث الدنيا بطعامهم بشرابهم بسكنهم لا هذا موقف الوقت يا إخوان إذا ذهب لن يعود أبدا ولذلك علينا دائما أن ندرك الوقت وكما قلت مرة ناقلاً عن بعض الصالحين أرادوا أن يكلموه فقال أمسك الشمس هل تستطيع أن توقفها؟ هل تستطيع أن توقف الزمان؟ إذا كنت لا تستطيع أن تفعل ذلك فكيف يعني تستطيع أن تضيع وقتك؟ كل شيء يمكن أن يتدارك إلا الوقت فيندم الإنسان بعد حجه على ما فرط في جنب الله يندم على تلك الأيام التي أضاعها كانت لل... إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فإذا كان الإنسان في ذلك فما عليه إلا أن يكثر من التلبية لله عز وجل فإذا وصل إلى مكة ودخل البيت الحرام ويسن أن يدخله من باب بني شيبة والذي يسمى اليوم بباب السلام أو من أي باب آخر هكذا كان دخول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقلده صلى الله عليه وسلم فليفعل ذلك الفعل ومن أراد أن يدخل يصح الدخول من أي باب لا نريد اليوم أن نجعل حرجا على الناس فإن لكل داخل دهشة وربما لا يستطيع خاصة في المرة الأولى أن يحقق ذلك الأمر لنفسه إلا إذا كان معه مرشدا فماذا يقول إذا رأى البيت؟ رؤيا البيت تعظيم البيت شيء عظيم في قلوب المسلمين نسأل الله عز وجل أن يجعل في ذلك الوقت الإيمان في قلوبنا بعض الناس يا أخوانا ينزع الإيمان من قلوبهم حتى سمعت عن بعض الناس أنه عندما رأى البيت وقد نزع الإيمان من قلبه أنا من أجل هذه الأحجار السوداء المبنية جئت إلى هنا عاد قافلا إلى بلده ولم يحج هذا الرجل قد يصاب بالكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى تعظيم البيت الله سبحانه وتعالى عظمه حتى لو نقض البيت هذا المكان مكان عظيم عظمه الله سبحانه وتعالى علمنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبر اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فاذا دخل البيت دائما نحن ندخل المسجد فماذا نفعل نصلي تحيه المسجد ما هي تحيه البيت تحيه البيت الطواف ولذلك يبدا الانسان بطواف القدوم وطواف القدوم كما سيأتي معنا أركان الطواف سنتكلم عنها منها مثلا أنها سبعة وأنه يبدأ بالحجر الأسعدي وأنه يكون ساترا للعورة وأنه يكون متطهرا إلى غير ذلك هنالك أيضا أركان لنفس الطواف فإذا بدأ بطواف القدوم وبعد ذلك وهي كتحية المسجد الا ان يرى الناس في مثلا في بيت الله الحرام يصلون الظهر او العصر احدى الصلوات الخمسه فأيهما افضل ان يقتدي بالصلاه ام يطوف لا ان يقتدي بالصلاه فالصلاه خير موضوع يصلي وبعد ذلك ينطلق لمساله الطواف فاذا طاف بعد ذلك يصلي ركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم ليس مقا خلفه تماما في هذه الجهة تماما اينما ابتعد عن يبتعد عن ساحه الطواف ويصلي ولا يضايق احدا فيصلي ركعتين سنه الطواف هذه هي النيه التي قلنا انه يدخل فيها في الحج وهي واكرر مع الإحرام نويت الحج وأحرمت به لله تعالى هذا هو الركن الأول من أركان الحج إلى الآن وصلنا إلى مكة ماذا فعلنا؟ ركنا أول من الممكن هنا أن نأتي بالركن الثاني لكننا نرتب هذه الأركان كما رتبها الشيخ قوة ف. قال الثاني يعني من الأركان لا من حيث الترتيب لأن الإنسان من الممكن له أن, يس... أن يفعل السعي بعد طواف القدوم ومن الممكن أن يفعل السعي بعد طواف الإفاضة ولذلك من أجل أن نوفق ما بينه الذي يؤدي النسك مفردا والذي يؤدي النسك قارنا والذي يؤدي النسك معتمرا فكل هؤلاء القارن والمتمتع إنما يفعل السعي بعد طوافي الإفاضة ولذلك قدم الشيخ هنا الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة عرف مكان حدده الله عز وجل بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام الحج عرفه اي معظم اركان الحج عرفه لا بد ان يقف الانسان بجزء منها هذا الجزء ينبغي ان يكون في الزمان والمكان ما معنى في الزمان والمكان اذهب الان وقف شهرا على عرفات لا تسمى واقفا في عرفات متى تسمى واقفا في عرفات من ظهر يوم التاسع إلى أذان الفجر من يوم النحر من أبدا من بعد الزوال هذا الموقف الزماني من بعد الزوال من يوم التاسع من ذي الحجة وإلى أن يؤذن الفجر من ليلة العيد هذا وقت الوقوف لا يشترط كل الوقت يشترط جزء من هذا الوقت ومن السنة أن يجمع الإنسان بين جزء من الليل وجزء من أنها لذلك ترى الحجاج متى ينطلقون ينطلقون بما يسمى بالنفرة من الوقوف في عرفة وذلك بعد دخول الغروب كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان إذا وقف في عرفات يعني لو وقف على سطح بناء في عرفات صح وقوفه لو وقف على غصن شجرة في عرفات صح وقوفه لو وقف على أعلى عمود كهرباء في عرفات هل صح؟ كل ذلك ما دام ينتسب هذا الموقف إلى عرفات عند ذلك يكون في عرفات أما لو مر طائرا فيها لا ينسب إليه يعني لابد أن يتصل بعرفة كذلك لو كان هذا الموقف الذي وقفه في غير ذلك الزمان أيضا لا يجزئه الثاني الوقوف بعرفة قال والمراد حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس ما معنى الزوال الشمس تنطلق من تشرق من المشرق ويكون ظل الشيء متجها إلى المغرب وبعد ذلك تأخذ حتى تصير في كبد السماء فإذا صارت في كبد السماء عدم الظل بعد ذلك تتحول إلى جهة المغرب فإذا بدأ الظل فقد دخل وقت الظهر وكذلك دخل وقوف عرف في هذا اليوم هذا المراد بالحج لحظة بعد الزوال الشمس يعني عند دخول وقت الظهر يوم عرفه في أي يوم أكد الشيخ على مسألة الزمان فقال وهو اليوم التاسع من ذي الحجة طبعا ماذا هل يقف فقط هكذا لا لا يشترط الوقوف لو بقي قاعدا ولكن عليه ألا يتشاغل كما يفعل الكثير من الناس أخي ماذا يوزعون اطعم اشرب هكذا هدايا لا لا تهتم بهذا الامر اهتم بما قاله النبي عليه الصلاه والسلام افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويكثر من الدعاء ففي هذا اليوم تنسكب العبرات في هذا اليوم يستجاب الدعاء في هذا اليوم يتخلى الإنسان عن ذنبه ويتوب إلى ربه تبارك وتعالى ولذلك يرى الإمام الغزالي أن الإنسان لو جعل له وردا كقراءه سورة الإخلاص ألف مرة في ذلك اليوم لكان الأمر حسنا وبعد ذلك ينشغل عن بعض الناس ينشغل بقراءة القرآن فكم رأينا من عالم أو رجل صالح قرأ القرآن من الزوال حتى انتهى منه في يوم عرف قرأ ختمة كاملة إنما أراد أن يعيش مع الله مع كتاب الله مع الذكر الحكيم في هذه المسائل ترى أن الإنسان قد وصل إلى مرحلة عالية هذا الإنسان كما يكون يشترط كما قال الشيخ كون الواقف اهلا للعبادة كيف يكون اهلا للعبادة؟ هل لو كان سكران طيلة الوقت فهل يعتبر وقوفه؟ لو كان نائم طيلة يعني ماذا نريد في هذه الحالة أن نتكلم؟ النوم شيء طبيعي لو نام الإنسان في الصيام هل يضر أن ينام في يوم عرفة؟ لنفترض كان مريضا نام في يوم عرفة هذا لا يضره أما إذا كان مغمن عليه فليس من أهل العبادة لو استمر الاغماء طيلة اليوم لكن لو أفاق لحظة من اللحظات في يوم عرفة أجزأه ذلك اليوم أما المجنون فإن الإنسان يصطحب أحياناً بعض المجانين استحاباً فهو من أهل عرفة لذلك يفعل عنه ما لا يستطيع أن يفعله المجنون يوقفه في المواقف ينوي عنه بعد ذلك يأخذه بالطواف يعني الأشياء التي يمكن أن يجعله فاعلاً لها سواء كان مجنوناً أو كان صبيا فانه يفعل عنه ما لا يستطيع فعله وعند ذلك يقع حجه عن حجة الإسلام إذن قال بشرط كون الواقف اهلا للعبادة لا مغمن عليه ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة طبعا كل الناس يقولون إن الليلة هي تابعة هي لليوم الثاني لا لليوم الأول مثلا نحن اليوم هذا اليوم يسمى بيوم الأحد مساء ماذا نقول عنه ليلة الاثنين لا, لا في يوم عرفة هذا يوم عرفة هذه الليلة ليلة عرفة لا نقول ليلة العيد هذه الليلة ليلة عرفة لو لم تكن ليلة عرفة إن الإنسان لو وقف ليلة يعني لو ذهبت الآن فوصلت متاخرا إلى مطار جدة وبعد ذلك وصلت إلى عرفات والناس قد نفروا جميعا من عرفات لا ترى إلا العمال الذين يهيئون بعض الحاجات فوصلت إلى عرفة في الساعة الثانية ليلا هل يجزئك هذا الوقوف؟ نعم يجزئني ما دام الفجر لم يؤذن فلو دخلت في عرفات وخرجت منها وأنا في سيارتي هل, انتهى ذلك؟ هل حدث الوقوف في عرفه نعم حدث الوقوف في عرفه ومع ذلك ترى اناسا حرمهم الله عز وجل من هذه العباده احيانا تراه سائق واحيانا تراه موظف ولا يحتاج الا الى شيء واحد ويكون ربما من اهل مكه ان يقول في عرفات نويت الحج واحرمت به لله تعالى فقط وبعد ذلك في المساء يطوف ويسعى انتهى حجه تقريبا ويحلق ما بقي شيء يعني عليه فربما يحتاج إلى ساعات أن يفعل الحج ومع ذلك يحرم من هذه العبادة بعد ذلك قال الثالث الطواف نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد والحمد لله رب العالمين